بسم الله الرحمن الرحيم سزف لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملء السماوات والأرض يحبين ويمين وهو على كل شيء قدير هو الأول بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات ونرضى في ستة أيام في ستة أيام ثم استغى على الأرض يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون فصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجعون يورجل لمن في Aminullahi wa rasulih, wa afquu mina jallatum ustulafina fi. Faldzil amin, wa afquululahu ajron kabil. Wmalekum la tuminu nabilullahi wa rasul yadamu ltu ورسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خذ ميثا فأمو إن كنتم مؤمنين هو الذي ينسل على عبده آيات بينات ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات إلى النور Inna Allah bintul Rofur Rihim, w mana kau allah tumfuk fi sabiillah, walillahi merafi al-samawati walard, lai istuim kum mana fakwa min qabri al-fatih وَعْدَ اللَّهِ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ فَيُضَارِعُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى شلاكم اليوم جنات تجري Lah bandatnu fi rahmatu Muahiru min kibrih alaab. Yunadu nukum ala nukum man? Kaulu bila, walakin nukum fatten tuan antum dan antasum, أَمْ تُهْتَدُونَ وَغَرَّتْكُم نَارُهُ حَتَّى جَاءَ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَمَرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُّ فَالْيَوْمَ لاَ يُخْتَدُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ أقلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم لمن فقس قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي لغة بعد موتها قد بينا لأولايات لعلكم تعدلون إن المصدقين والمصدقات ونخرضوا الله أرضاً حسناً يضاعف لهم ويضاعف لهم له لهؤلاء جو ودورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا لئك أصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعيب ولا لعيب وَيَثِنِعْتَ بَلْ نباته ثم بَاطُهُ ثُمَّ يَهِيجُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَى وَاسْفَرَ ثُمَّ يَقُونُ حُطَامًا وَفِي لَحِيرَةٍ ذلك فضل الله يوتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من نصيبهم في الأرض ولا في وأنزلنا لهم الكتاب والميزان وانزلنا لهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحسّة وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالخير إن الله قبيل عزيز ولقد أرسلنا يتبعوه رفته ورحمته ورهبان يترب تدعوها ورهبان ثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يعطيكم قليل من رحمته ويجعل لكم النورا تمشون لكم والله غفور رحيم لين لا يعلم أهل الكتاب لين لا يعلم أهل الكتاب إذن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء